التسجيل التاسع والخمسون. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف عام الوفود. ب خطبة الوداع. ت الروضة المطهرة ثاء حجرة السيدة عائشة